بل قالوا أضغاث من بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بايه كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها افهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 نقذف بالحق على الباطل فيذمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسفعون إلا لمن ارتضى وهم من خسيته مسفقون فمن يقل منهم إني إله من فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس وَنَبَلُوكُم بِالْسَّلْمِ وَالْخَيْرِ فِتْنَتُهُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَكْذَّبُونَ كَإِلَّا هُزُوَ الَّذِي يَلْقُو رُؤَالِهِ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ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 قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ من الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أنفسهم وَلَا هُمْ الْمُتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُم حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ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 الكسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مسفقون وهذا ذكر مباركة أذل له له ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباء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 والشهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيداً أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّاراً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إليه يرجعون.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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم وَلَا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه ومنصروا آلهتكم إن كنتم فَاعْلِي قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ أَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَفِلَتَوْ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث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 وَادْعُ عُد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ لِسُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيير وكنا فاعلين وعلمناه صمعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الليح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وَاسْمَعِ الْوَدْرِ سَوَدَ الْكَفْلُ كُلُّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ نُونِ الذهبِ مُغَاضِبًا صَوْنًا أَلَّا عَلَيْهِ فَنَادَى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 ذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خير الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا اختحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لها وارذون لو كان هؤلاء آله تم وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله قل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن, وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون